ما بكون غلطان حبك لي حب حقيقي هلبك بيه مليان يا ما سامحتني وانا في طريقي مهما بكون غلطان be عمري كتير في مواجع تحكي هالدموع لكن عدت لنفسي وراجع محتج لك يا يسوع عمري قضيته كتير في مواجع تحكي هالدموع، لكن عدت لنفسي وراجع، محتاج لك يا يسوع. وانا في بعادي تاه المرسى وقلبي مرتواش وح في العالم ممكن يسوى لحظة معاك تتعاش. وانا في بعادي تاه المرسى قلبي مرتوش وهي في العالم ممكن يسوى لحظة معاك تتعا. ارفانی الی توجب أسنقني بأيديك اقبلني ارحمني ارفعني إليك توبني علمني أسنقني بأيديك اقبلني ارحمني ارفانی الیک دوبدنی علمنی اسمی دنی بیده